لهم مغفرة وأجر كبير الخشية شدة الخوف كما قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وبين تعالى محل تلك الخشية في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه وقد بين تعالى حقيقة خشية الله في قوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخفوا وتستروا وهم دائما منيبون إلى الله كما في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وهذه أعلى درجات السلوك مع الله تعالى كما بين أنها منزلة العلماء وقد عاب تعالى أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويخشون الناس ولا يخشون الله فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وإفراد الله بالخشية هي منزلة الأنبياء كما في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا قال الشيخ رحمه الله تعالى والعرب تمدح من يكون في خلوته كما يكون في مشهده مع الناس، ومنه قول مسلم بن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عف السريرة غيبه كالمشهدي، والواقع أن هذه الصفة وهي خشية الله بالغيب والإيمان بالغيب أساس عمل المسلم كله ومعاملاته. لأنه بإيمانه بالغيب سيعمل كل خير طمعا في ثواب الله كما في مستهل المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية وبمخافة الله بالغيب سيتجنب كل سوء فيسلم ويتحصل له ما قال الله تعالى مغفرة وأجر عظيم مغفرة من ذنوبه وأجر عظيم على أعماله رزقنا الله خشيته في السر والعلن وليعلم أن المراد بالغيب إنما هو من جانب العبد كما في الحديث عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا الاحساس هو اقوى عامل على اكتساب خشيه الله سبحانه قوله تعالى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور فيه دلاله على ان السر والجهر عند الله وفي علم الله على حد سواء لانه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومثله قوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وتقدم للشيخ عند كل من الآيتين بيان هذه الآية وقد تقدم قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتقدم في سورة التحريم قبل هذه السورة مباشرة قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه الايه ففيه بيان عملي مشاهد بان الله تعالى يعلم السر واخفى ولذا قال تعالى هنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كما قال في سوره التحريم قالت من انباك هذا قال نبئني العليم الخبير وقال القرطبي نقلا عن أبي إسحاق الإسفرايني من اسماء صفات الذات ما هو للعلم منها العليم ومعناه تفهيم جميع المعلومات ومنها الخبير ويختص بان يعلم ما يكون قبل أن يكون ومنها الحكيم ويختص بأنه يعلم دقائق الأوصاف ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر ومعناه الا يغيب عنه شيء ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النهار واشتداد الريح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق وقد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن في قوله تعالى ألا يعلم من خلق أجاز فيها أن تكون فاعل يعلم وهو الله تعالى أي إن الذي خلق يعلم ما خلق ومنهما في الصدور وأجازوا أن تكون مفعولا والفاعل ضمير مستتر في الفعل يعلم ذكرهما القرطبي وأبو حيان وهو واضح ومحتمل ولكن الذي تشهد له النصوص أنها مفعول به كما في قوله إنه بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقوله والله خلقكم وما تعملون ومن أعمالهم ما يسرون وما يظهرون والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد سبق ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته